هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا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 إن هو إلا ذكر للعالمين وكأيم من آياته في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنون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 وما أرسلنا من قبلك إلا رجال النوح إليهم من أهل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَظْرُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ تَتَّقُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى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 لقد كان في تصصهم عبارة لأول الألباب ما كان حديث يُفترى ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدو ورحمة لقوم يؤمنون